Hello. I'm gonna keep going. Młodych ludzi, Ostatnie, jak nie było, ale oni nie chodzą na tym, jak to jest, and that we have been the and that we have been الجماعة من الفقهاء والشهرة شاع يخرج بينهم أن من بعض أئداد بريء في جداء عن ثم هذا بقية لفضحة ربو الله حيثي من المنسياتي بعد أن فعلت بالله وفتلت عليه وسخاته ودورت أمري لي وجعلت بكل الحين يتم أن هو يشيو إلى خلاء منام أبيات بحمد الله محمد بن حسن بحثنا ولهما أي أبيات بحمد فيهم. ولكثر في الله تعالى بفرج زايد. ولخلاف في نام الشاعرين الله تعالى بحثنا ولهما ووصل الوجه ووصل اليدل مع عمد الحقائي ووصل الوضاعش ووصل خجرين من على خلاف الطيخ المتكلمين وهي لا يعني يؤسسونه ويضعون القواعد من غير النظر إلى لذلك قد على بعض الفروع وبعض المواد من القواعد قد في الثانية من الحمد لله لكن هؤلاء وراء الطاعة بالخواعدة على دار في الوصف الثالث الأخناع يتعلم من الوصف من خلال الفضو ويحن على هذه الوصف على خلال طريقتهم الداخلين ثم جاءت المدرسة الثالثة تجمع بين مدرس المتكلمين وبين درس وها جمعوا الجميع أهديه بهذه النصوص في كتبه وفي والإبوء حبيرة من الأداء وهو الفسق وفي الشرع حبيرة في أعضاء على الترجمة وفيه معنى الوعد بمعنى أن هذا المعنى الشرعي وغالبا دائما المعنى الشرعي ما يؤخذ من المعنى عن واليوم او يحكم بالأعضاء التي يقع رسيسا للغسل والمشيط والغسل هو اللي إزالك والمشيط هو اللي إزالك معنى, معنى ومعنى قال, قال الغسل هو اللي يشاكد اذا لا ان يقع المعنى عنه هذا الثالث بحاجة حقك اما فإن عنه فيمكننا رسم هذا التقريف بين الواسطين وقال وثبت بردية عن دوء ورادة الثلاث مع الضوء الحدث المسل. لا يجب الوئي على, على عليه ومعنوه لكما تعملون صف رحمه الله معنى مدارة مطلعين للصلاة وقال بهم بفرض لديه وصل اليكين ووصل اليديم عن مطلقين ووصل من كنتم قالت الوجه بري هذه بياني الذي يفادل أعدائي بالبقر. الوجه ما هي جهودي وهي من حب في الشعر من نبض وما بين شحمتي الأذيني حاربني وتأخذ غسل ده ده ده ده العينين. من العينين ما من المشابه الضرر الدار ده ده ده. رو dokład 커قى من باعظة عليكم هنا شهر لاحظار ايضا حتى منのは ناحية الرسالة الاخيرة منذ 5 سبحانه في الموت السادس لاحظار Lux يجب السادس هو موضوع عبار ما بين ما بين العبار مصيره المنطقة البيضاء التي لا يوجد فيها الشعر ما بين هذه المنطقة ومن هذه المنطقه البيضاء التي يوجد بها بين العبار والابن بعد أن دخل جحيم يسأله ما تحت العبار وهي اقرب ثم ذلك ولا بمعنى ان هذه المنطقة يجب قسل مننا لا احائل يمنع ان قسلنا وهو هنا لا حائل فوجد هذه المنطقة ربنا لا من في الوحش. بان الى وجهه الدوله ان معنى حوق الجر الذي البدايه اضافه في اللغه العربيه من نوعه ان الى هنا معناها الى الغايه ان بمعنى ترد البقيه فانا قلنا وذكرت في ماثره ان على البقيه في الون ان معناه الى ale nie jestem w stanie, bo ja się nie zgadzam, bo ja się nie zgadzam, bo وكثير مجمع يقد وردك سنة كثيرة كلها فقد الله سنة الأداء على مرافقه وراء ربينا من من, الأعقاد من النار وعن ربينا في الاسم وليس بعد الآية الآية هو تعقلم الاراده الجامعه كما قال نيتو كما هو غير قادر على التصرف وهو اصله ليس كل نيته جاده هو صحيح في انه يعلم قال ان كان يريد ان يختار لكن في هذا الدور تحتمي اراده النبي كما قال آمانت رحمه الله تعالى وتحتمل اراده ما تناوله باسم الله حتى قال آمانت رحمه وهو بعض على الله قال من أطلق النصب وأحنا فيها قال ورادة في في في عن عن وكان بيان على الجماعة العلماء ومالك واحد قال في I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not to be able to it. I'm to be able to do it. I'm not sure to be able to do it. فالكتاب يدعى يخلص هنا فيراد من الكتاب فالكتاب قال ولا يزيد على مرضى من الاحيان وفي الانثال ما اتلت عمونا الجنوية والسلامية قالوا ان الداهر من هنا ان الداهر انه من الوليساق على خلاف لما يكتر في بعض الوصول من المحقسين من كل لذا اذا جاء ضمن الانشاق كما في نحن لا داية عن شاحب جاء اذا جاءت ضمن هو معنى المشاق الآلة الذي هو المطلوب لا يستيع الببعش فاذا فلم يستير. خرج عن الهجة لذلك البعض لا لأنه هو المهدارين. ونعيد المعنوات الانشخة وان في ان الداء كله كبير, أن الداء كبير من ذكر من يعني ذكر ذلك المحققون من الاحل العربيه ما اليه ما الله تعالى وليس لها فإن أن العربية سنكون سونه معنا من نشفين للإزاق ما إذا في لبنى الإنساق كما فيه جماع لما في نحن فيه فإن الإنساق الآلة الذي هو المطلوب لا يستوع الضوءة فإذا ألسخ فلم يستوعب خرج عن العهدة لذلك البعض لا لأنه نكون مفاجد بس معنا التصريح فيه ان الجاع لا تكيبه التبايد بمعنى المستخدم وانما تكيب الانساخ ولما دينا تقص اليد, اليد, اليد. هذا معنى بذلك انه هو ولكن ليس التبايد معنى لاته الشفل لاته الشفل لدي معنى مستفل تحيد معنى مستقل، يعني ليس ذاتها الا اذا جاء ضمن لكن بمعنى واحد نعم هذا ما <تصفيق> نحن العليم سبيله يعني إذا أردنا اللهم الله على الله عليه أن الدنيا منها أو هذا ما شفناه سناج بما درج الله سناج نحن بيننا كل أن الله يسلم كل الآية مجملة أن صلى الله يسلم على شيماء محمد والنافيه مقدمه الدرس هذا مقام الدرس لذلك قال رجب عاش هو قبل وقد كان لي سيدني سؤال حول يكون باطل العينين في الامر بغسل الغزو شيخ صاحب الكتاب اخرج باطل العينين فهل هو اصلا داخل في الامر حتى يحتاج اساسي الى افرازه مبارك الله بالسؤال جيد عندما ذكر وكان يذكر اميد الوجه لما حدد الوجه يعني قال عن ما بشتاعده اشهر وحتى لا يتبادر ان رفل العين المواجه انه يقع ضم الوجه ذكره ودينا العلة في ذلك بقوله اللي رفع الحرب شما تعود بشيء مفتسير ايضا هذا من الاباب الوسي يعني هذه الاسر كما تعلمون في الحدن عن المبضة وعلى الحنشاب قلوكم الاسكان ولا تقعدوا هم الي شخص قلو هالسورة اتباع لما تكلم لا تعليم الشيخ من المساقة والضرورة يعني ان الباطل داخل وانما خرج لما فيه من المساقة وخوف الباطل هذا من جديد. ثانيا فعل الصحابة كما ذكرت سبيلته ذكرت ان بعض الصحابة فعل ذلك فطالما فعل ذلك اذا من من ذلك النظيم ثم ان شخص حضنة ذلك عرف الاجوة الصالة ما يواجهه بهم وداخل العينين لا يواجهه بهم هو من الداخل طيب هذا الامر يعني ليس على غيرهم اكلم في هذا المقام ثم ونأخذ هذا الأمر صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان يغسل على ما... لما كان ظهر العينين ودفنوا في أغسط الوجه عند الجميع كان دفن العينين من حد ذلك ربما نوه من أشيخنا عن ذلك وفسر على ححابك بأنه غير واجب هذا والله أعلم ذلك لك ذلك لك حضر أنا قلت يعني هو ليس العينين لأنه كان يحب وكان يفتد حبود الوجه واذكر عن حبود الوجه يتبع من منابس الشعر الاسوب وثم العينين والألمان ما يواجه يعني إما يواجه نفسه لكن لو ابينا لماذا سكنها عن بعض المعين انه على الحرب اما انه ورد عن بعض صحابكم المسلم فاهيموا ذلك فاهيموا ليس بفجة على غيره، ما ورد عن كثير من الصحابة انه لن يكون واسدوا بعض المعين وكذلك الاسنة اللعين. جاءت مفسرة لماع جمالكم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصد بعض المعين السلام عليكم الله وبركاته عمر وهذا خبر وخبر خبر الواحد لا يشبه كل عند هذا ما ذكرت ما بذلك خبر واحد عن السحابة ودخال المخدر ليه لذلك انا بينك ذلك يقولي ان قلت بعض الصحابة ليس بخدثين على غيري مهدودا من خالد هذا ما قصدته عن قدر ما تكون هذا لا يتخبر الواحد يعني قلت سرأت ليه ترسيله ان شاء الله ليس هذا المقام, المقام انا قصدت بمعنى انه ليس تكون من كده بعض الصحابة ليس بخدث معنا غيري يعني بعض الصحابة تقعنا هذا الامر وغسى لباك عينيه لا هذا الامر على بقية يعني عند الكثيرين عند الكثيرين عند يعني الجمهور ان هذا على وعلى فرض انه ان بعضهم كان و بعضهم يحصير. فهذا بحل اشتهاد يعني الواحد على هذا ما What do you انا عارف ان انا عندي فكره في <تصفيق> ده ما شاء ما لا تحشى سالت ما تحت الشارب والتالي. لان الشارب كانت كان كتيها مع ان الشارع قد نهى عن ورد عن النبي صلى الله Thank you go. ومن يعني ايضا بالنسبة للوجه الى افراح ويشن بالافراح او الى ما معنى الافراح المجل المحكوز الافراح والاغن الافراح او الاغن يعني هو الذي يندق شعره يعني الاخر بحواجد ثم الاغن هو الافراح الذي يندق الى نسبة الى حاجده و هذا حكمه هو حكم الأخار أنا لا يقاس على الشعب لا يقاسي على أنا عندك أنا نجمين الشعر, الشعر. هذا لا يقبع يعني الشعر يعني هذا الحال الشعب ونحن على الشعب بمخارجة في المعادة بمعنى احنا, بايز التخليل. بايز التخليل. احنا نقول بأنه غاوج التخليل نحن نقول التخليد يعني, يعني الثلاث لذلك التخليل خاصة في ذلك هو موان وصول الماء الى ما بين الاصابح الماء الى ما بين الاصابع. هذه على والإنسان في الماء قد الى ما بينه يعني كيف تأكل من ذلك إلا كان هناك أصابع نعم أصابعه لأن هو جلد ولا يد خاصه ببقية الأجزاء لأن اليد معروفة اليد عندما يعني لها إسلاقات. إسلاقات قد على الكف خبط على المدرب على الكف ولكن هنا يعني هي محددة لأولئك الوصل يدين او المطققين من ديائك من اطراف الى في دا دا في المطلق بما يعني يعني يعني I'm going No. Chciałem do niego i zman, oczywiście. Nie lubi, gdy on i them. Mm -hmm. I'm the one. لماذا لم تك هذه الأكل بأرضها من الحمد لله؟ وأحد رجال من هذه كان يريد ان يذهب الى الكاندي ولكن لا يوجد كان يريد ان يذهب الى الكاندي في الباب الدلتي يريد ان يفتح اكيد اذا يمكنه الولاد عند الخنفية مشخته بمعنى ان لا من, من, من, من في لا يقوى على تخصوص العام للتقاط المدى القائد عند الاحكام هذا يعني هو التقاطي من هنا ما حد يفتح نفسي لدمي يكون نف نفسي لدمي بدوني والحمد لله بدوه نفسي داري يعني عنده دم جاد الكلام لا يقتدي بالموت ولا يقبلنا مؤامرات و الجوار طبعا نفسي نفسي عجلة في الدنيا والله ما فيش من شيء يمنعه لكن I myśli, że tym ان لك. بن يعني بن يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ولكن يجب ان يكون ان هذا ان ان هذي بعد النجاة النجاة هل يقال بأنه لا يخشى يدوي لأنه هذا عدم شرعي ولا؟ فلندخل لأننا نحن داخل يد السماح الله سبحانه وتعالى في الذي <سؤال> يحدد بالاول تنظيم ثم في امكان الاماء الزيورا وساعده بوبو وسمعاله ثم بالبناء ويشد على مشروقات البناء ثم ان الاماء الزيورا يدخل اشعار موارد جديده بدون بدون ولكن يجب ان يكون هذا الموضوع في <تصفيق> العالم كلها الله تعالى في العالم كلها في العالم كلها في العالم كلها عليه العالم كلها في العالم كلها في العالم كلها تعالى كانت كلها في العالم كلها في العالم كلها في العالم كلها في العالم كلها في العالم كلها في اشتركوا في القرآن اذا كان عندي احراب ان يساعدنا فالي ارتبط عليه اخذوا في السنوات ثلاثا كل جديدة الله عليه وسلم محنا ومشت جميع والوأس يليه ونهجد مع المرح لخالي يبدأ بودي أكل وبدونه أنا حتى قال أشد الإبنين من واحد من صلى الله عليه وسلم على وقد تقدم عن في من وقال الدنيا ولا يذهب باثر ابي يوسف لا ابن رحمه عام جميل وسمنا وفي قلبه عليه الصلاة والسلام خلد قال ان تتخللها ناوجا قال يكثير الحرب في دينها مبليلا وخلد عصان يسم والثالثة هذا الحديث قرن اعضاءهم الله الودي الودي و رفل رفل الله الله عليه كل شخص منكم مرت مرت ونريد أن نرى يقع في الموقف الذي يمر هذا عندما يكون الموقف الذي كان ale nasz a z وكذا يصحب المولى وعظف المولى بالطبيعة هو الله يستغل بينها فعل ولا ليس شهر جهدك قال وليس ذلك الزرد تعالى إذا تمت من السراكي منها حدائية الآية مغير السراكي ولأنه ذكى وليترى بحرك الباوي على النفس بالخبر راجح وردت مش دعوه وخبر وموضوع لا اتمنى ان نكون بنقدم لكم معلومات عن كانه ونسعى في ان كل عن في فيها يعني في الشحن المواد في كل الله مع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 ليس احد من جدا على ما في <تصفيق> في <تصفيق> من الضرائب في منها في منها في منها في في What <laughs> ف... يعني هنا مثلا اقل من السنه في انتفاض من السنه السبب وما هو الصح منه هنا يعني الله اكبر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 What? فالوارب عند تأموال ترجع لذلك انا امشح من الدنيا اخوان ان يقرأ شابت يقرأ بن حدي المهنوها رشادي شابه رشادي شابه من علقة الخير المواثيق والقواعد والأشخاص هذا هذا <تصفيق> الله يشغله من كبار الثراء سبحانه الله، هذه دلاب عنيد اللي ماشي في عندنا يعني في دي والله زمان يعني من كل شوارع كتير ومن يخاف من أنك تصدر لو كان عبد بلد. في وجه الوجه أن بس ترجع إليكم يعني هذا الشيء أصرحه يعني عبد الله بن يخاف ما بيمتدى ذلك كثير من ما اخذته أخذ أخذ في خوله ان يميز بين خيرا وشر نريد ale to nie tego,